أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة فما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْسَا وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيضٍ لَا يَسْأَلُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِمَّا السَّهْلُ الشَّرُّ فَيَأْشُقَنُّ قَلْبُهُ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 وما أظن الشاعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحشنا فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ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 هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرحيم.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 وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمْ أَمْرُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ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 له مقاريد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من دين ما الصابين وحل الذي امحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى فما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من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 وَقُل آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ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 والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي قَلَالٍ بَعِيدٍ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرس الآخرة نجد له في حرسه ومن كان يريد حرسة دنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله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 ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور فهو الذي يقبل توبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ولكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير فهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحمير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 وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ جُنُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْ آيَاتِهِ جَوَارِ الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظَلَّ النَّرْمَاقِدُ عَلَى ظَهْرِهِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ أَيُعِظُّ بِالَّذِينَ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ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 الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعملوا على ربهم يتوكلون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 ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها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 إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم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 وترى الظَّالِمِينَ لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من شبيل أَتَرَاهُمْ يَعْرُضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طرفٍ خَفيّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاشِرِينَ الَّذِينَ خَشَوْا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَرْجُونَ لا إن الظالمين في عذاب مقيم فما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله فمن يضلل الله فما له من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 فإن أعربوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها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 يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويدعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير فما كان لبشر أن كلمه الله إلا وحيا أم من وراء حجاب أم يرسل رسولا أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا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 صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فإن في أم الكتاب لدينا علي حكيم أفَنَظَرْبَ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْكُمْ قَرْمَ مُشْرِفِينَ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 وَإِنَّ إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ بِمَ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْفَكُم بِالْبَنِينَ وَإِذَا بِالشِّرَاءِعِ أَعْدَهُمْ بِمَا ضَرَبَ نِعْمَ الرَّحْمَنُ مَثَلًا ضَلَّ مَجْهُهُ مُشْفَتَّنٌ وَمَكْذُوبٌ أَمَّن يُنَشِّئُ فِي وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مَبِينٍ واجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويشأنون وقالوا لن شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مشتمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أوصلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن وإن على آثارهم قتدون قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون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 وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل ما تعطها أولئك وأبائهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين فلما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون فقالوا لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا رفعنا بعضهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض شخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم شقفا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم شقفا من فرة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وشررا عليها يتكئون وجخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين فَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقِيَ ظَلَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِيبٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّنَهُمْ عَن السَّبِيلِ وَيَحْسَبُنَّ أَنَّهُمْ أَحْتَدُونَ تَإِذَا تا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيبُ فَلَنْ يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظلمتم أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ظلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أُنْذِرْ يَا الذي الْذِي وَعَدْنَا هُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ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 رشول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون فما نريهم آية إلا هي أكبر أُخْتِهَا أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون فقالوا يا أيها السائح دع لنا ربك بما عهد عندك إننا فَلَمَّا كُنْ شَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسفرة من ذهب أو جاء معه الملاء تتم قتري فاستخفق منهم فأطاعوا إنهم كانوا قبلا فاشقيف فلما آسفون تقمنا منهم فأورقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين فلما ضرب ابن مريم مثلا إذا قوم منه يصدون فقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصبون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون.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 فَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيْنَةِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْعِقْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَأْخَذْتَ لَفِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مشتقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدم إلا المتقين ya عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخل الجنة أن وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفش وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثَتْ مُحْسِنُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ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 فنادب يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ما كثرون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين شبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فَذَرَهُمْ يَخُورُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعَدُّ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِينَ هُم بِالْكُسْمَاتِ وَالْأَرْضِ مَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ أَدُونِهِ الشَّفَاعَةَ إلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ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 أصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلْ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْشِلِينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ İnnehu hem Semeğül Alib, Rabbı ve La ilahe illallah ve yuh. ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس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 ثم عَنْهُ عنه وقالوا معلم مجنون كَاشِفُ كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون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 وَأَلَّا تَعْلُوْ عَلَى اللَّهِ إِنِّي أَتِيكُم بِشُلْقٍ مُبِيتٍ فَإِنِّي عُزُّتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْتَ وَجْمُرٌ وَإِلَّا مَتَّعْمِنُ لِي فَأَتَزِلُونَ فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأشرب عبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهما إنهم جند مغرقون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 أرجو ما كانوا من ظالمين، ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون، إنه كان عاليا من المشرفين.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 موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلَكْنَا هُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وما بينهما لاعبين مَا بَيْنَهُمَا لَا عِبِيدٌ مَا خَلَقْنَا هُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَرْعَينَ يَوْمًا لَّا يُنِمُّ مَغْلَن عَمَّا لَن شَيْئًا وَلَهُمْ يُصَرُّ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَسِيمِ كَالْمُهْلِ يَولِي فِي الْبُقُونِ كَوَلِي الْحَمِيم خُذُوهُ فَاعْتِلُوا إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيم ثُمَّ صُبُّوا فِيهِ فَانْقَرَصُوا مِنْ عَذَابِ الْحَمِيم ذُقْ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعون يلبسون من شندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا فِيهَا فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوج العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون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 فَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا من الله أبلياء، ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجس أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون فسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه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 ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات طيّبات فضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ضيا بينهم إِنَّ رَبَكَ يَقُوِي بَيْنَهُمْ يَمَلِقِيَامَةً فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ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 والله وليه المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أَمْ حسب الذين دعترح الشيءات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم ياهب شاء ما يحكم فخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزاء ولتجزاء كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. افَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّ اللَّهُ عَنْهُ ۚ اللَّهُ عَلِيمٌ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۖ قَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الده وما لم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتنا عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا بآبائنا إن صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم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 فيوم تقوم الساعة يوم إذ يخسر المبطلون، وترى كل أمة جاسية، كل أمة تدعى إلى كتابها.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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا Afa lâm tekun ayatı tütla alaykum feste kbertum ve kütum qarım ejrimi ve ezaqil inna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 ya hayyu ya kayyum onların galip olması ve İslam'ın hakim olmasıyla gönüllerimizi hoşnû değle. Allah'ım Beytül Makdis'i necislerden temizle. Allah'ım onların birliklerini bozguna uğrat. Ey aziz ve kudretli Allah'ım onların başlarını döndür.